الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وان تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض لله ملكا كل من في السماوات ومن في الأرض هو الذي يدبرها وقد أحاط بها علم لا يخفى عليه من شأنهم خافية لهذا قال بعده وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفه يحاسبكم به الله وذلك أن ما يظهره الإنسان مما في نفسه أو ما يكتمه ويخفيه فإن الله تبارك وتعالى يعلمه ويحيط به وسيحاسبه على ذلك فيعفو عمن يشاء ويعاقب ما يشاء وهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء هذه الآية جاءت بعد الآيات السابقة التي يذكر الله عز وجل فيها هذه الأحكام في هذه السورة الطويلة وهي أكثر السور اجتمالا على الأحكام كذلك ما ذكر في أواخرها من الكلام على النفقات والربا والدين وما يتعلق بالشهادة وأداء الأمانة وكتابة الديون وجاء في هذا الختم ما له اتصال وثيق بما سبق فإذا نظرت إلى ما قبله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه على سبيل المثال فهنا أذى فيه تحذير وإيقاظ للنفس، فإن الله يحاسب العبد على ذلك ويجازيه على هذا الكتمان كذلك أيضا إذا نظرنا إلى السورة بكاملها وما فيها من الشرائع المتعددة وما فيها من قضايا تتعلق بالتوحيد والنبوة والتشريعات والتكاليف كالصلاة والزكاة والصوم والحج والقصاص وما إلى ذلك ختمت بهذا الختم الذي يجعل المكلف في حال من مراقبة الله تبارك وتعالى وأداء ما عليه والحذر عن مواقعة مساخطه وتعدي حدوده فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه من أحوال الخلق خافيا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الله جل جلاله قد ختم هذه السورة بهذه الآيات الجوامع مثل هذه الآية والآيتين بعدها فهي هذه الآيات مقررة لمضمون السورة ما تضمنته السورة جاء مقررا في هذه الآيات الثلاث في آخرها وقوله تبارك وتعالى لله إلام هذه للملك يعني أن الله هو المالك لما في السماوات وما في الأرض لله فهو مالكها لله ملك السماوات والأرض فهو له الملك وله الملك أيضا يملك هذه جميعا وفي سورة الفاتحة ملك يوم الدين على هذه القراءة المتواترة ومالك يوم الدين فالملك هو الذي يدبر ويتصرف التصرف المطلق في خلقه ويدبر شؤون العالم العلوي والسفلي والمالك هو الذي يملك ما في العالم العلوي والسفلي فكل ذلك له ملكا دون ما سوى ولاحظ هنا أنه قال لله ما في السماوات فما هذه تستعمل في غير العالم غير من يوصف بالعلم تقول رأيت ما في يدك رأيت ما معك وإذا كان المقصود من يوصف بالعلم الذي يسميه أكثر النحات العاقل تقول رأيت من عندك من الضيوف لكن تقول رأيت ما معك من المتاع هذا الفرق في التعبير إذا كان غير عاقل يقول رأيت ما معك إذا كان عاقل تقول رأيت من معك من معك يعني من الأشخاص مثلا واضح؟ إذا وجهت إليه السؤال تقول ما معك إذا كنت تستفسر عن شيء غير عاقل وإذا كنت تستفسر عن عاقل تقول من معك وهكذا فهنا لله ما في السماوات؟ الذين في السماوات والأرض منهم من يوصف بالعقل أو العلم بعض العلماء يعبر بالعلم لأن الملائكة يوصفون بالعلم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة وصفهم بالعقل فنحن نتقيذ بما جاء في الكتاب والسنة فلهذا بعضهم يقول ما يعبر بها عن غير العالم من يوصف بالعلم ومن يعبر بها عن من يوصف بالعلم فالذين في السماوات والأرض منهم من يوصف بالعلم كالملائكة والأنبياء عليهم السلام، وكذلك أيضا الناس، الإنس والجن، وكذلك يوجد في السماوات والأرض ما لا يوصف بالعلم من أنواع الجمادات والنباتات والدواب. ونحو ذلك ما الله به عليم. فعبر بما إذا عبر بما في مقام فيه هذا وهذا فيكون ذلك لعله ما هذه العلة؟ هنا يمكن أن يقال من باب التغليب لأن ما لا يعقل أكثر مما يعقل. فالحصى. وحبات الرمل والأشجار والنباتات والدواب بقعر البحر وتحت الأرض وفوق الأرض مما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى وهنا قال لله ما في السماوات فيدخل فيه العقلة وغير العقلة كل هؤلاء لله وما في الأرض ويدخل بقوله في الأرض ما عليها ما على ظهرها وما في باطنها كل ذلك لله تبارك وتعالى هذا الملك وهذا الكون الشاسع الواسع وملك لله هو الذي ينفرد بتدبيره يديره ويدبره بانتظام دقيق الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون بانتظام الليالي والأيام الليل والنهار طولا وقصرا وكذلك أيضا الفصول تتعاقب كل ذلك بتدبيره وعلى تطاول الأزمان ذلك في غاية الدقة والإتقان لا يحتاج إلى ترميم وتجديد ليس فيه فطور بهذه السماوات نراها نشاهدها بلا عمد بناء الإنسان مهما كان فإنه يتغير ويتحول ثم بعد ذلك يتلاشى ويضمحل لله ما في السماوات وما في الأرض هذا الكون الشاسع الواسع إذا كان لله فهو يملكه ويدبره ويصرفه فهذا لابد له من أوصاف الكمال الغنى، العلم، السمع، البصر، الإرادة، المشيئة وما إلى ذلك من صفات الكمال فهو كامل الصفات الشركات الكبرى أيها الأحبة يطلب في إدارتها من يملكون مهارات عالية وخبرات ومع ذلك يطورون دائما في دورات ومع ذلك يفوتهم أشياء وتقع كوارث في بعض الأحيان لأن هذه طبيعة البشر وكم عدد الموظفين في هذه الشركة وما مداها عشرة ألاف مئة ألف لكن هذا العالم العلوي والسفلي تظنون العالم هو ما نشاهده فقط ما يخفى أعظم وأشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط وذكر أنه ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم ملك يصلي لله تبارك وتعالى والأطيط هو صوت الرحل الجديد إذا كان عليه ثقل اسمع صوتا سبب الضغط أطت السماء البيت المعمور الدراح في إزاء الكعبة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في اليوم الواحد سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه ثانية ما يرجعون لكن تقدر ما شئت من الأيام ما شئت وضرب بسبعين كم عدد هؤلاء الملائكة وكم بقي من الزمان يأتي في كل يوم سبعون ألف ملك النار فقط النار أعاذنا الله وإياكم والدينا أخوانا المسلمين منها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف زمام تسحب به لكل زمام سبعون ألف ملك فكم عدد هؤلاء الملاكة فقط الذين يسحبون النار هذه أمثلة بسيطة تدل على كثرة خلق الله وسعة ملكه فهو الذي يدبر ذلك جميعا ويملكه لله ملك السماوات والأرض والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه سبعمائة عام تخفق الطير سبعمائة عام بأي قياس قياس الضوء ولا قياس الراكب على الفرس أو البعير لا تخفق الطير يعني طيران الطائر هذه المسافة فقط سبعمائة عام تخفق الطير هذا واحد ملك من الملائكة طبعا هذا لا يقاس بالأرض وما نشاهد في هذه القياسات كلها ما يمكن هذا مخلوق يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يتوقفون ولا ينقطعون فإذا كان هذا مخلوق وبهذه المثابة مخلوق واحد ويديرهم ويدبرهم ويطيعونه ويخافونه إذن ما عظمه الخالق هذا أجل وأعظم من أن تحيط به الأذهان أو الأفهام جل جلاله وتقدست أسماءه وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا المعبود ينبغي أن يخاف وأن لا يستكثر العمل في طاعته جل جلاله وأن يراقب وأن يتقى وأن يعظم وأن يجتهد العبد في تحصيل مرضاته وأن يكون مستسلما لحكمه الشرعي وحكمه القدري يكون في حال من الرضا والانقياد والاستسلام تسليم اعتراض على أحكام الله تبارك وتعالى ومن نحن حتى نعترض كذلك يثق الإنسان بتشريعه وحكمه وتدبيره الذي يدبر أمر هذا العالم وبهذه المثابة تدبير دقيق إذن اطمئن لا تقلق التدبير بيد من أحاط بكل شيء علما وهذا القلق يدل على ضعف الثقة ثم إن الإنسان وجد عنده هذا القلق أو لم يوجد لن يغير هذا من تدبير الله وتقديره قليلا ولا كثيرا فنم قرير العين لكن عليك أن تجتهد في العبادة والطاعة وتحصيل أسباب مرضاته جل جلاله وتقدست أسماه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذه الآية تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحاسبكم به الله وهذه المحاسبة غير المعاقبة يعني دلت على أنه يحاسب لا على أنه يعاقب على ما في النفوس وهذا الموضع ذهب طوائف من أهل العلم إلى أنه منسوخ باعتبار أنهم فهموا من المحاسبة المؤاخذة والمعاقبة وأنما ما يقع في نفس الإنسان قد يكون من غير إرادته والاختياره فكيف يحسب عليه؟ الواردات والخواطر تقع في نفس الإنسان وهو لا يقصدها فكيف يحاسب عليها ولهذا ذهب جمع من أهل العلم لأن الآية نسخت الصحابة رضي الله عنهم لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلفوا بما يطيقون ثم بعد ذلك خوطبوا بمثل هذا فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإذعان والتسليم فنزلت الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى فبعض العلماء يقولون هذه رفعت حكم السابق كانت المحاسبة على ما في النفوس ثم بعد ذلك قيدت بهذا القيد لا يكلف الله نفسا إلا وسع فهموا أن المحاسبة على ما يقع في النفس مطلقا أنه تكليف ما لا يطاق والواقع أن الأمر قد لا يكون كذلك وأن الآية ليست منسوخة على الأرجح والعبارات المنقولة عن بعض السلف من أنها نسخت فالسلف يعبرون بالنسخ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ويقصدون به ما يعرض للنص العام أو المطلق أو المجمل من تخصيص أو تقييد المطلق أو بيان للإجمال كما يطلقون على النوع الرابع الذي هو الرفع وهو النسخ اصطلاح المتأخرين فنجد في عبارات المتقدمين أن هذه الآية نسخت به الآية التي بعدها أو نحو ذلك كثيرا ما يقصدون به أنها بينتها أو قيدتها أو خصصتها ويدل على أن هذا ليس من النسخ الذي هو بمعنى الرفع ان هذا خبر وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله والأخبار لا تنسخ إنما الذي ينسخ الإنشاء الأمر والنهي تفعل ولا تفعل فدل على أن ذلك ليس من النسخ وانما هو بيان فهنا لما اشكل عليهم وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه بين ان ذلك مما يكون في حدود الامكان والقدره والطاقه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكاثرين وفي الحديث أن الله قال قد فعلت فلا يؤاخذنا بما وقع فيه الخطأ والنسيان وكذلك لا يكلفنا بما لا نطيق فهنا دلت الآية على المحاسبة وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ما المقصود بذلك ما يتعلق به التكليف ليس مجرد الخواطر فإن الخواطر إذا دفعها الإنسان ما ضرت بعض الناس يعاني من وسوسة يأتيه الشيطان يقول له من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى بعد ذلك يصل إلى التساؤل عن أمور لا ينبغي التساؤل عنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هذه فيما يتعلق به التكليف تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه من ماذا؟ من الإيمان والكفر النفاق الشك كذلك أيضا سوء الظن بالله عز وجل المحبة الخوف الرجاء البغض ونحو ذلك كل هذه الأمور هي من أعمال القلوب التي يحاسب الإنسان عليها ويؤاخذ عليها وليس المقصود مجرد الخواطر التي تقع في قلبي الإنسان ولا يملكها ثم ما يلبث أن يدفعها هذا لا يؤاخذ عليها الإنسان لكن هذا فيما يتعلق به التكليف ولا شك أن كثيرا من أعمال القلوب وما تنطوي عليه النفوس يتعلق به التكليف فهذا يحاسب عليه الإنسان ولهذا يحتاج العبد إلى أن يصحح نيته وقصده ويحسن ظنه بربه تبارك وتعالى وأن يخاف منه وأن يتقيه وأن يرجوه وما إلى ذلك وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فهذا تحذير من أن يخفي الإنسان في قلبه ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى إنسان ربه يعلم ذلك وسيحاسبه عليه الله ربنا الذي نتعامل معه يعلم خفايا النفوس والخطرات فالتعامل معه ينبغي أن يكون على هذا الأساس يستطيع الإنسان أن يخفي على الآخرين كثيرا قد يبدو أنه صائم وهو غير صائم قد يبدو أنه تقي وهو ليس كذلك قد يبدو أنه خاشع وهو ليس كذلك ولكن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء فالتعامل ينبغي أن يكون على هذا الأساس كذلك أيضا وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ذا يدل على كمال ملكه وأنه الذي ينفرد بالتدبير هنا قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فقدم الغفر من باب تقدي الرجاء كما قال الله عز وجل وأن رحمة الحديث القدسي سبقت غضبي والله على كل شيء قدير ومن جملة قدرته القدرة على المحاسبة محاسبة الخلق على ما وقع في نفوسهم مما يتعلق به الحساب وكذلك التعذيب والمؤاخذة والغفر الله على كل شيء قدير هنا قبلها والله بما تعملون عليم إذا كان يعلم كل شيء هنا والله على كل شيء قدير يآخذ ويحاسب ويأخذ العبد بسبب جرائره وجرائمه وما يصدر عنه فهذا فيه ما فيه من الوعيد وكذلك أيضا فيه ترغيب وعد وفيه من أثبات صفات الكمال والله على كل شيء قدير أثبات صفات القدرة وهذه دلت عليها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميعا ولوالدين ويعتق رقابنا من النار فهو على كل شيء قدير فله ملك السماوات والأرض لا يعجزه شيء وذلك عليه يسير فنسأله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا ويرحمنا يرحمنا جميعا بهذا الشهر الكريم وأن يدلنا عليه وأن قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا ويعيننا يعيننا على طاعته وأن يتقبل منا جميعا إنه سميع مجيب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه إذا كان لديكم إضافات أو سؤالنا تفضل هو في الحديث إن الله تجاوز لأمة عما عم حدثت به أنفسها قيده قال ما لم يعني يصدر عنها شيء تتكلم أو تفعل فهذا فيما يتعلق بحديث النفس لكن هنا هذه الآية تبدو ما في أنفسكم وتقولنا ما يتعلق به التكليف من الإيمان والكفر النفاق حسن الضم بالله سوء الضم بالله من محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة المؤمنين بغض ذلك ونحو ذلك. نعم. يقول عن نسخ الخبر إذا كان في المستقبل نحو ذلك ولا ينسخ الخبر سواء كان في المستقبل أو في الماضي أو في الحاضر لا ينسخ لأن نسخ الخبر تكذيب إنما الذي ينسخ الأمر بالنهي لكن قد ينسخ الخبر إذا كان متضمنا معنى الإنشاء كما مثلنا لكم عن المثال غير منسوخ والوالدات يرضعن يعني هو أمر مضمن هذا خبر بالصيغة لكنه مضمن معنى الأمر يعني هو أمر لهن بالإرضاء فضل. يسأل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا همّا العبت بثيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فكيف مع هذه الآية في ظاهرها يقول لا إشكال لا تعارض فهذا الحديث يبين المراد ومن جملة ما تفسر به الآية فهذا الهم بمجرده لا يؤخذ الإنسان عليه تبدو ما في أنفزكم أو تخفو يحاسبكم به لقلنا ما يتعلق به التكليف لا يؤخذ على مجرد الهم بل من فضل الله عز وجل إنه إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة لكن لو عزم على السيئة العزم المصمم فهذا لو عزم عليها لكنه لم يستطع فعلها ليس خوفا من الله ما فعلها لكن ليس خوفا من الله لكن حال دونه حائل فإنه يؤاخذ كما لو فعلها دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فحرصه على قتل صاحبه هذا عزم مصمم، لكنه ما تمكن، لو تمكن لفعل، فنزل منزلة القاتل أيضاً كلاهما في النار، القاتل والمقتول، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بل المقتول؟ قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه، فالعزم المصمم ينزل منزلة الفعل، لو أن أحداً أراد أن يذهب يفعل جريمة، فلما ذهب إلى المكان الذي يريد فعل هذه الجريمة من قتل أو سرقة أو خطف أو غير ذلك فرأى الشرط مثلا فرجع لم يتمكن فهذا ينزل منزلة لكن لو أنه في الطريق تذكر الله فخاف من الله فهذا لا تكتب عليه السيئة بل هذا قد يكون أولى بالحسنة من الذي كان قد هم بالسيئة هذا عزم ولكنه ترك ذلك خوفا من الله يعني ما حال بينه وبينها إلا الخوف من الله طلع. يقول الظن السيء بالناس ظن السيء بالناس نوعان نوع يؤاخذ عليه الإنسان وهذا الذي يكون من غير موجب النوع الثاني هو الذي يكون لموجب يعني إنسان رأى من آخر أمرات الشر وفعل الشر والفساد والإفساد فمثل هذا ظن به السوء امرأة عرفت عزكم الله بالبغاء فرأى رجالا يدخلون أجانب يدخلون بيتها ليس من محارمها فظن بها سوءا فهذا لقيام الموجب والدليل على أن الإنسان لا يؤاخذ بهذا الحديث الذي في الصحيح لما قالوا خلأت القصواء بقصة الحديبية قصواء ناقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلأت بمعنى انقطعت حرنت لطول المسير فإذا حرنت لا تنهض فكانوا إذا وجهوها إلى مكة بركت وإذا وجهوها إلى ناحية أخرى المدينة مثلا نهضت ثارت فقالوا خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل يعني حرمت وتعظيم البيت الحرام يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه يؤخذ منه أن من حكم على الشيء بمقتل الظاهر أنه لا يواخذ لهذا ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان معتكفا عليه الصلاة والسلام فزارته زوجته صفية رضي الله عنها في معتكفي وحادثته بعض الوقت ساعة ثم قامت فقام معها صلى الله عليه وسلم ليقلبها يعني يوصلها فرآه رجلان من الأنصار فأسرعها يعني رأوا أن عن مع المرأة فأسرعوا فقال على رسلكما إنها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله يعني هل نظن بك فن آخر فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وكرهت أن يلقي في قلوبكما شر وهذا أخذ منه العلماء أن من وقع في موقع ريبة ولكن فعله مبرر ليس كما يظهر فعليه أن يبدي هذا أنه يبين لهم القصوى أنها لم تنقطع وأن هذه كانت صفية فلا يترك الناس يظنون الظنون وهو لا يتكلم بل يبين لهم أنه فعل هذا من أجل كذا هذه المرأة التي معه هي زوجته أو أخته أو من محارمه أو نحو ذلك لأن يظن به السوء شهد في مكان ريبة ونحو ذلك فيذكر أنه جاء مثلا لغرض صحيح وما جاء لريبة لكن فائدة مهمة في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم يفهم منه أن الظن الذي لموجب الظن السيء الذي لموجب الناس لا يؤخذ عليه وبعض الظن إثم وكثير من الظن من هذا القبيل اجتنبوا كثيرا من الظن لكن ابن جرير رحمه الله بماذا فسرها ابن جرير قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم قال الظن نوعان ظن حسن وظن سيء فقال الله اجتنبوا كثيرا من الظن يعني الظن السيء إن بعض الظن الذي هو السيء من أوله إلى آخره إثم طيب ما الذي البعض الآخر قال الظن الحسن يعني كل الظن السيء إثم على تفسير كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله هذا معنا كبير تفكروا فيه تأملوا فيه ليس بالسهل فهو يرى أن ما عدا الظن الحسن هو الداخل في قوله إن بعض الظن إثم أن كل ما ليس بظن حسن أنه داخل في الإثم ليس لك أن تظن بأخيك إلا خيرا وفي قوله تعالى في سورة النور لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا هذه فسرت بمعنيين وكلاهما صحيح المعنى الأول أنهم يرجعون إلى أنفسهم لو كنت أنا مكان صفوان ابن المعطل الذي رمي بعائشة رضي الله عنها قدث بعائشة في قصة الإفك يقول لو كنت مكان صفوان بن المعطل هل أهم بريبه حاشا وكلا إذن هو مثلك ينبغي أن تحسن الظن به المرأة تقول لو كنت مكان عائشة هل أهم بريبه حاشا وكلا إذا عائشة أفضل مني رضي الله عنها وهذا ما قاله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مع امرأته لما قالت أبلغ كما قيل في عائشة قال لو كنت مكانها هل تفعلين قالت لا قال فعائشة خير منك وصفوان خير مني ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني يرجع إلى نفسها هل أنا أفعل؟ بأنفسهم والمعنى الثاني ظنوا بإخوانهم لأن النفوس المجتمع على ملة ودين تنزل منزلة النفس الواحدة كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا لا تأكلوا أموالكم يعني لا يأكل ما الأخيه تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهو أحد المعنيين في قوله تعالى ويقولون يعني اليهود في نجواهم ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول يقولون في أنفسهم يعني يقول بعضهم لبعض سرا فنزلهم منزلة النفس الواحد هذا أحد المعنيين ومعنى الثاني أنهم يقولونه في داخل نفوسهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم خطاب لبني إسرائيل هم قتل الواحد نفسه وإنما كان يقتل اليهودي وقد حرم عليه ذلك وكذلك في قولي فاقتلوا أنفسكم في توبتهم من عبادة العجل ليس المقصود أن يقتل نفسه وإنما يقتل بعضهم بعضا قيل ألقي عليهم الغمام فصار الواحد يضرب وجهه من لقيه بالسيف لا يره فقتل منهم في يوم واحد سبعون ألفا ثم تاب الله عليهم فهذا الظن وما يتعلق به طيب يكفي هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم